كتاب أحكام آياته ثم فصلت من لد حكي من خبير ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير وأنستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجر مسمى يمتعكم متاعا حسنا إلى أجر مسمى ويأتك الذي فضلا فضلا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 وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ولא إن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقول الن الذين كفروا لا يقول الن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولا إن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا ما يحبس ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وَحَاقَ بهم ما كانوا به يستهزئون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 وَأَن لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُو شَاهِدًا مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَاب مُّسْتَقِيمٍ وَرَحْمَةٍ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَارُ مَوْعِدِهِ فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم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 وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن ألزمكمها وأنتم لها كارهون وينقوم لا أسألكم عليه ما لن إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون وينقوا بمن ينصرني من الله إن طرتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إليه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 وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِم فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ونادى نوح ابنه وكان في معزني يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبري يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرُقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ بَلْعِمَا أَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِ وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَأَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 وَأُمَّنْسَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ مَسُّهُمْ مِنْ نَعْذَابٍ أَلِيمٍ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغِيبِ نُوحِهَا إلَيْك مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَصَبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ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 وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَا أَعْلَيْكُم مِّدْرَاراً يُرْسِلِ السَّمَا أَعْلَيْكُم مِّدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَّوَلُوا مُجْرِمِينَ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 ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمه منا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليظ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 فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَني غَيْرَ تَخْسيرٍ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُم عَذَابٌ قَرِيبٌ فعقروها فقال امتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا ومن خزي يوم إذ إن ربك هو القوي العزيز واخذ الذين ظلموا الصيحته فاصبحوا في ديارهم جاثمين واخذ الذين ظلموا الصيحته فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها الا ان ثمود كفروا ربهم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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ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 فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَاهٌ حَلِيمٌ مُنِيبٌ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَاهٌ مُنِيبٌ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 وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد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 وَأَمْتَرْدَعَ عَلَيْهَا حِجَارَةٌ مِنْ سِجِيرٍ مَنْضُودَةٌ مُسَوَّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ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 قالوا يا شعيب أصالتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لانت الحليم الرشيد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 وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيطا ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذبا وارتقبوا إني معكم رقيبا ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن يغنوا فيها ألا, إن ألا بعدا لمدينة كما بعدت ثمود الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه بغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.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 ذلك من أبائ القرآن عَلَيْكَ عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أقنت عنهم فما أقنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك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 إنه بما تعملون بصير ولا تركنو إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أulia وما لكم من دون الله من ثم لا تصرون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 إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أَبَانَا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يَخْلُ لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين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 أرسلهم على قدير تعويل عب وإن له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهب بي وأخاف أن يأكله الذئب وأن تمعنه غافلون قالوا لإن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون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 فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبْبِ وَأُوَحَىٰنَا إلَيْهِ لَتُرَبَّئَنَّهُ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْقُونَ قالوا يا أبانا إن ذهبنا نسبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا وما أنت بمؤمن إلا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب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 والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً آتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا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 ودعي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي فانساغ الشيطان ذكر ربي فلبت في السجن بضع سنين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 وقال الذين جاء منهما وذكر بعد أمّة أنا أنبئكم بتأويله فارسلون يوسف أيها الصديق وافتنا في سبع بقرات ثمانية يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سبلات خضرو وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فدروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا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 إني حفيظ عليم وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبؤ منها وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبؤ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا منشاء من ولا نضيع أجر المحسنين.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 سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى تَمَلَأُ وَجْهَهُ مِنَ الْخَجَلِ فِيهَا ولا يحيا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 اهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أَنْقُلْهُ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمُدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوَادْ أَحَدٌ